الله الله يلا على عيد انكساري في غرامك قبضه تسع سنين تذكرتك وقلت اكرمك ونيه الو لبيه يا غلام ذبحني قبل عام الفين ومدت ولا حييت الله على ذكره وطريه احبك وين ما سجت عيوني في الزمان الزين وسجج لي زمان اللي متاهاته خياليا ولا سجيت عن اخر لقاعه طارت البحرين ودهل العود واشياء الشيوخه للجوازياء راع الله كل يوم مرنا ما قبل ذاك الحين على زمة صبى الأيام والأحلام ورديه يوم انك تستحي لا تذكر عمرك وصل عشرين وانا ما طاب لله ما ورا العشرين بشويه يا حلو احلامنا ومراهقتنا والبلى بعدين كشفنا ضحكه اول حلمنا ودموع تانيه ولكن ما ندمنا ليه لان العالم الحلوين يعيشون الغلا وفق القوانين السعوديه عاف الله عن ما الهوى والعشق والتخمين التخمين وسجت الغرام ولذت الحب الحقيقية فديتك يوم تأخذني على كيفك ولا أدري وين معك من وين ما ذع ذع هواك ما لا تلفية غدينا كنك الشاعر وأنا واحد من الغوين نهيم بكل واد من العليال للعزيزية وبعد ما فاتنا ركب الحياة وشفت شوف العين مسرت الطريق واتجاهت المصير يا عرفت كل شي لهن يا ولدي يا أهلبي مصير الشاعر اللي خان توزانه جوارفيا. خلاص عزم على الفرقه ولا لك في رجب تدين ترى حنا الخطوط لاستويا تفهمنا على حسم لمر كلنا راضين وتودعنا كان قلوبنا خضروها وياه ومع هذا عجز تسج وانسى واترك المكفين اغصب القلب لكنه الغلا قد راه هي أحن الكل ما في نجد حتى شارع الستين وأحن ننذع ذع الغربي على أهل الشرق عاصريا ولا منه سرى من كل ليل حروة الثلثين عرفت الناس النسيان دونك اثنين في المياه، وفكرت تبدوى معها للبلو تركه للضين يجوز البلت تنسي من تبعها عن مشاهيه عسى ربي يعافيني ولا يبلغك جولا مين تراني كأني اللي واطي الهجامة رتين حيا وتراني يومك ألمتك فديتك عقبة اسع سنين ما غير هيض العبرات ولا النيا هنيا